قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاة أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون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 الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون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 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مطال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين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 قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يطال له إبراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نفسوا على روسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون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 فعلى الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا أن آتيناه حكمه ونجيناه من الفريض التي كان تعمل الخبائث.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 وإسماعيل وإدريس وذلكث لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظنى أن لن نقبر عليه فنادى في الظلمات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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوابثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والذي احصن الفرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه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 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فَإِذَا هِيَ شَاقِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا ويلنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْهَا من هذا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ مَا أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا قَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ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 يوم نطوي السماء كطير السجل للكتب كما بدأنا أول خلق معيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبغل من بعد الذكر أن الأرض يلتها عبادي الصالحون